وإذا كان الاسم المنون بالفتح مختماً بتاء مربوطة أو ألف اللينة أو همزة قبلها ألف مد أو همزة متطرفة على ألف لا تلحقه ألف تنوين، بل يكتفى بوضع فتحتين على الحرف الأخير مثل شجرة، فتن، سماء، ملجأ،